ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإنسان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 فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما, كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين ليحق الحق يبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم ألفين من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ونتقم به قلوبكم ومن نصر إلا من عند منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ما رَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبُطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبُطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ إِذِ يوحي رَبُّكَ إلَى الْمَلَائِكَةِ ائتت اني معكم اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بان عِقْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ, فإن الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا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 تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغنى عنكم فئتكم شيئا ولا تغنى عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة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 ولو علم الله فيهم خيرا إلا ولو أسمعهم لا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم إذا دعكم لما يحيكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب وأنه إليه تحشرون والتقون فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب كرو إذ أنتم قليل، إذ أنتم قليل، مستضعفون في الأرض تخافون، تخافون أن يختطفكم الناس فأواكم،, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم لعلكم تشكرون. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجور عظيم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 تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ قالوا قد سمعنا لو نشأ ألقننا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَهْدِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولي لكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا ثم تكون عليهم حسرا ثم يغلبون كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولا ثنۃ الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتلة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير موسه وللرسول وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا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 يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئا فابتغوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس, الناس ويصدون عن سبيل الله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 الفئتاني نكص على عقبني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بدون الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 فإما تفقفهم في الحق فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذئيلهم على سواه لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله يرهبون نبيه عدو والله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله يعلمهم, الله يعلمهم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 اتنغلبوا الفن من الذين كفروا يغلبوا الفن من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم علما ان فيكم ضعفا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 ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم اني نل اسرائي إن يعنمون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 والذين آمنوا ولم يهجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى حتى يهجروا وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم